الوجه الثاني ي ب د أ حالا نتابع ق ر ا ء ة في فتوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة على سؤال لعن بعض ا ل ص ح ا ب ة ك م ع ا و ي ة وابنه يزيد ونواصل ا ل ق ر ا ء ة في أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم د ا ل يقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أ م ر ا ل ص ح ا ب ة و ا ل إ م س ا ك عما شجر بينهم فلا يقال ب ا ل ع ص م ة ل ط ا ئ ف ة و ا ل ت أ ث ي م ل أ خ ر ى بخلاف أ ه ل البدع من ا ل ش ي ع ة والخوارج الذين غلوا في الجانبين ط ا ئ ف ة عصمت و ط ا ئ ف ة أ ث م ت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف بل فسقوهم وكفروهم إ ل ا قليلا كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين تقتلها اولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وهم المارقه الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ف الحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فاصلح به بين شيعه علي ومعاويه فدل على انه فعل ما احبه الله ورسوله و أ ن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم ولهذا خرج علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل و أ ظ ه ر ا ل ك آ ب ة و ا ل أ ل م كما يجب ت ب ر ئ ة الفريقين والترحم على ق ت ل ه م ا ل أ ن ذلك من ا ل أ م و ر المتفق عليها و أ ن كل و ا ح د ة من الطائفتين م ؤ م ن ة وقد شهد لها ا ل ق ر آ ن بان قتال المؤمنين لا يخرجهم عن ا ل إ ي م ا ن فقال تعالى و َ إ ِ ن ْ طائفتان َََِِ من َِ المؤمنين َُِِْْ ق َ ت َ ت َ ل ُ و ا ف َ أ َ ص ْ ل ِ ح ُ و ا بينهما ََُْ الايه والحديث المروي إ ذ ا اقتتل خليفتان ف أ ح د ه م ا ملعون كاذب مفترى لم يروه أ ح د من أ ه ل العلم بالحديث م ع ا و ي ة لم يدع ي الخلافه ولم يبايع له بها حين قتل عليا ولم يقاتل علي على أ ن ه خ ل ي ف ة ولا أ ن ه يستحق ا ل خ ل ا ف ة ولا كان هو و أ ص ح ا ب ه يرون ابتداء علي القتال بل لما ر أ ى علي أ ن ه يجب عليهم مبايعته وطاعته إ ذ لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون على طاعته رأى أن يقاتلهم خارجون يؤد الواجب وتحصل الطاعة والجماعة وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان وعصط وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان من ملوك له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه ولم يكن كافرا. ولكن أنه ملكا من مسلمين عثمان ما جرى من مصر فالناس طرفان الثلاثة كان حسنات إلا خلافة الله كافرا الحسين يزيد فيه فيه في رضي يكن بن بسببه عنه له جرى جرى وفعل ولم ولا أولياء فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبة ولا من أولياء الله الصالحين ما من صاحبة يكن قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة ر ح م الله وهذا قول ع ا م ة أ ه ل العقل والعلم و ا ل س ن ة والجماعه ة وأما بالنسبة للعنة فالناس فيه ثلاث ف فرق ر وفرقة وفرقة قال فرقة وفرقة وفرقة لعنته ل أحبته تسبه و ا قال تحبه شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة ر ح م الله تعالى وهذا هو المنصوص عن ا ل إ م ا م أ ح م د وهذا ع ل ي المقتصدون من أصحابه المسلمين من وغيرهم من جميع و ه القول الوسط مبني على أ ن ه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أ و بناء على أ ن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إ م ا تحريم و إ م ا تنزيها فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة قال عبد ثبت البخاري بن شرب بعض الصحابة قال النبي تكرر صحيح الذي عليه عليه صلى صلى حمار الله الخمر الله الله لما الله وجلده رسول وسلم لعنه وسلم عمر عن منه لا تل عنه فقال إ ن ه الله ورسوله يحب و صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله متفق عليه هذا كما أ ن نصوص الوعيد عامه في أ ك ل أ م و ا ل اليتامى والزنا و ا ل س ر ق ة فلا يشهد بها على معين ب أ ن ه من أ ص ح ا ب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح إ م ا بتوبته و إ م ا حسنات و إ م ا مصائب م ك ف ر ة ومحبه إ ا شفاعة مقبولة وغير ذلك من المكفرات、للذنوب. هذا بالنسبة ولعنته. وأما بالنسبة ا لمنع ولعنته مقبولة من م للذنوب سبه وغير ذلك لترك ل ة ف ل أ ن لم يصدر منه من يصد اشخاص ل ل الصالحة ما يجب محبته فبقي واحدا من الملوك والسلاطين أ أ ع م ما محبته من ومحبة ا واحدا يجب فبقي هذا النوع ليس ت مشروعه و ل أ ن ه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. وبالله التوفيق الحسين أمر أهل الحرة وصلى وآله وصحبه الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س كيف نعامل الرجل الذي يسب ا ل أ ص ح ا ب ا ل ث ل ا ث ة جواب الحمد ا لله ل وحده و ص ل والسلام على رسوله وآله ا ة و ص ح ب وبعد ه ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه ا ل أ م ة وقد أ ث ن ى الله عليهم في كتابه قال الله تعالى و السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه و أ ع د لهم جنات تجري تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذلك الفوز العظيم س و ر ة ا ل ت و ب ة وقال تعالى لقد رضي الى ل المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ل ه وأثابهم عن يبايعونك ما فتحا قريبا في إذ إ تحت غير هذا من ا ل آ ي ا ت التي أ ث ن ى الله فيها على ا ل ص ح ا ب ة ووعدهم بدخول ا ل ج ن ة وكانت أ ب ب و ر وعمر و ع م ث وعلي من هؤلاء السابقين وممن بايع هؤلاء السابقين من ح ت اقوى ل ش ج ر ة ف د بايع النبي صلى الله عليه صلى س نفسه ل لعثمان فكانت شهادة له م منه فكانت وكانت شهادة به وثقة و ق أ من ب ي ع ة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم وقد وسلم وتفصيلا وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أثنى أحاديث كثيرة النبي بالجنة عليهم عليه صلى الله في إجمالا أبا هؤلاء بكر وبشر في الصحابة آخرين جماعة وحذر من سبهم فقال لا تسبوا اصحابي ف إ ن أ ح د ك م لو أ ن ف ق مثل احد ذهب ما أ د ر ك مد أ ح د ه م ولا نصيفه رواه مسلم في صحيحه من طريق أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد الخدري فمن سب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و شتمهم و خ ا ص ة ا ل ث ل ا ث ة أ ب ا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم فقد خالف كتاب الله و س ن ة رسوله وعرضهما ا بذمه إ ي ا ه م ومن م ا اجل ل التي الله م من غ ف ر ة وعادها ا واستغفر ء بعدهم ذمه لهؤلاء ا ل ث ل ا ث ة و أ م ث ا ل ه م يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في ا ل إ س ل ا م ف إ ن تاب فهو من إ خ و ا ن ن ا في الدين و إ ن تمادا في سبهم وجب ا ل أ خ ذ على يده مع م ر ا ع ا ة ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة في ا ل إ ن ك ا ر بقدر ا ل إ م ك ا ن ومن عجز عن الإنكار عجز ل ب سؤال ا وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح وبالله التوفيق الله على نبينا ن ه ويده فبقلبه هو وآله وصحبه وصلى وسلم في محمد أضعف ثبت على س في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه أو ك م الجواب ق ا صلى الله عليه وسلم فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة بهذا أيام فكيف في الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد مذهب أهل السنة والجماعة عما الله الله وسلم والترضي عنهم جميعا أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا أهل الله الله عليه بين أصحاب السنة الكف رسول صلى والترضي واعتقادوا كانوا شجر فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور في ومن المذكور إنما م أجران أصاب أخطأ أجر والحديث ا ل وخطأه هو سؤال ل الذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم م محمد ي شرعي نبينا ن وعدوانا باجتهاد وصحبه س هل يجوز في حق ا ل ص ح ا ب ة جميعا أ ن يجهلوا أ م ر ا من أ م و ر ا ل ق ر آ ن أ و لفظه من أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن بالنظر إ ل ى مجموع ة ا ل ص ح ا ب ة وليس ل أ ف ر ا د ه م جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يجوز أ ن يجهل ا ل ص ح ا ب ة جميعا أ م ر ا من أ م و ر ا ل ق ر آ ن التشريعيه او يخطئوا فيه جميعا ل أ ن ذلك ينافي نصوص الكتاب و ا ل س ن ة الداله على ثبوت أ ص م ة ا ل أ م ة في إ ج م ا ع ه ا ويجوز أ ن يجهل بعضهم الحكم ا ل ق ر آ ن ي أ و يخطئ فيه ويعلمه غيره أ م ا إ ج م ا ع ه م على ا ل خ ط أ فغير جائز ولا واقع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س من المبشرون بدخول الجنه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المبشرون بدخول على الجنة كثيرون من ا ل ص ح ا ب ة منهم ا ل ع ش ر ة السابقون وهم أ ب و بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبي سؤال ع عبيدة وسعيد وعبد عوف على د زيد محمد بن أبي وأبو بن بن بن وبالله نبينا وصحبه الرحمن التوفيق وقاص وصلى وآله وسلم الجراح الله س لما لقد علي بن أبي طالب ل بتكريم ا أبي بن و جواب ه ج الحمد لله وحده والصلاة والسلام طالب الوجه الشيعة لله على رسوله وآله وصحبه وبعد تلقيب علي بذلك غلو وحده وصحبه بتكريم من وتخصيصه فيه وبعد بن أبي طالب بتكريم الوجه ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلى أو يطلع ي أجل لم على أصلى، لأنه لم إنه من أنه أحد سؤال ج د ولدوا محمد لصنم ليس بل الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاصا وصحبه من نبينا قط، وهذا به، يشاركه غيره في س من هم ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الحمد لله على هم كعب بن مالك السلمي ومراره بن الربيع العامري و هلال بن أ م ي ة الواقفي وكلهم من ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنهم وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غ ز و ة تبوك ولكن المراد أ ن ه م لم يعتذروا كذبا كالمنافقين بل صدقوا ف أ ر ج ئ و ا و أ خ ر و ا حتى ينزل الله فيهم ف أ ن ز ل الله توبته عليهم في آ ي ة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 ا ل خ ل ا ف ة بعد ثلاثون س ن ة ثم تكون ملكا ع ض و ض ا ولهذا قال معاويه ة رضي ا ل ل عنه بعد انقضاء الثلاثين س ن ة أ ن ا أ و ل الملوك من ر س ا ل ة أ ب ي زيد القيرواني في الجزء ا ل أ و ل ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والعشرين ما معنى الحمد والسلام هذا الحديث؟ جواب والصلاة على وبعد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه、وبعد. هذا الحديث أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند والحاكم في المستدرك و أ ب و يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال أ ر ا د ب ا ل خ ل ا ف ة خ ل ا ف ة ا ل ن ب و ة و أ م ا معاويه ومن بعده فعلى ط ر ي ق ة الملوك ولو سموا خلفاء وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم نبينا بأهل الكتاب الله ما على يتعلق محمد سؤال موقف ا ل إ س ل ا م من أ ه ل الكتاب قال تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة والثمانون س و ر ة آ ل عمران وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام إلى الدين عند الثامنة من سورة آل عمران الله الآيات والتاسعة وقال تعالى آل عشرة عشرة سورة آخر ليسوا سواء من أ ه ل الكتاب أ م ة ق ا ئ م ة يتلون آ ي ا ت الله آ ن ا ء الليل إلى آخر الآيات الثانية عشر والمئة الثالثة عشر والمئة الرابعة عشر والمئة الخامسة عشر والمئة من سورة آل、عمران. وقال جل وعلا لتجدن أشد الناس الآيات آخر عشر عشر عشر عشر سورة عمران من أشد الواحدة والثمانون إلى الخامسة والثمانين من سورة المائدة إلى سورة من بحكم ع م ل واحتكاكي بصليبيين بزمالتي لبعض منهم ف إ ن ه يحدث أ ح ي ا ن ا بعض المناقشات هل دين ا ل إ س ل ا م اعترف بالصليبيين أ م لا وما موقف ا ل إ س ل ا م من النصارى ويستدلون أوردت آنفا بعضا منها وبغيرها مواضع وإنما أوردت الآيات الكريم التي في كثيرة الآيات الكريمات القرآن من آنفا منها ببعض بعضا هذه على س بناء ي ل المثال للحصر ب على ذلك ف إ ن ن ي أ ر ج و من علمائنا ا ل أ ف ا ض ل أ ن يعطوني الجواب الكافي ورجائي أ ن يكون الجواب مبسطا ومقنعا ومزودا ب ا ل أ د ل ة والبراهين و ب أ س ل و ب هادئ هادف وهل هناك شيء من هذه ا ل آ ي ا ت منسوخ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض الآخر إلى بأن يحتجون منها يناقض、الآخر. وإنما دعاني إلى كتابة هذه هو حرص الشديد كتابة هو هذه على الإسلام وأهله جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد عزيز مستمع الجواب هنا مطول يحتاج م ت ا ب ع ة وتركيزا أ ص و ل الشرائع التي جاء بها ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون و ا ح د ة أ و ح ى الله بها إ ل ي ه م و أ ن ز ل عليهم بها ك ت ب ة يوصي فيها سابقهم ب ا ل إ ي م ا ن باللاحق منهم ونصره و ت أ ي ي د ه ويوصي م ت أ خ ر ه م بتصديق من تقدمه منهم وكل ما ج ا ء و ا به من عند الله يسمى دين ا ل إ س ل ا م قال الله تعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم و إ ذ أ خ ذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ت ك م من كتاب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول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 ومصدقا لما بين يديه من ا ل ت و ر ا ة وهدى و م و ع ظ ة للمتقين إ ل ى أ ن قال سبحانه وانزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ا ل آ ي ا ت وقال عز من قائل يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو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 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وقال تعالى واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله إ ل ي ك م مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين قال تعالى وما أ ر س ل ن ا من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون الى غير ما ذكر من ا ل آ ي ا ت الداله بالعموم والخصوص على و ح د ة أ ص و ل التشريع الذي جاءت به ا ل أ ن ب ي ا ء من توحيد الله ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل إ ي م ا ن به وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر وبالقضاء والقدر و أ ص ل ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله إ ب ر ا ه ي م ربنا إ ن ي أ س ك ن ت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ل ي ق ي م ا ل ص ل ا ة إ ل ى أ ن قال في ح ك ا ي ة ض ر ا ع ة خليله إ ل ي ه رب ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي وقوله تعالى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 فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب إ ن الله يبشرك بيحيا ا ل آ ي ة وقوله في عيسى قال إ ن ي عبد الله آ ت ا ن ي الكتاب وجعلني نبي ا وجعلني مباركا أ ي ن ما كنت و أ و ص ا ن ي واوصاني, وأوصاني ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة ما دمت حيا وقوله تعالى يَا أَيُّهَا ا لكنها ذ ي ن آمَنُوا ت كُتِبَ ب عَلَيْكُمُ الصيام كما كتب عَلَى الصِّيَامُ ل ي كَمَا ا ذ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ن الآيات ل ك اختلفت في كيفياتها أ ي ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصيام وتفاصيل فروعها كما قال تعالى لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنهاجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل ا د ع ل ا ت دينهم واحد و أ م ه ا ت ه م شتى وعلى هذا فمن آ م ن ب أ ص و ل الشرائع على ما جاء به ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب لهم ا ل س ع ا د ة والفلاح وهم الذين امتدحهم الله في كتابه و أ ث ن ى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ومن آ م ن ببعض ا ل أ ص و ل التي ج ا ء و ا بها من عند الله وكافر ببعض ف أ و ل ئ ك هم الكافرون حقا ب ا ل ج م ي ع ض ر و ر ة ولذلك فهم مصدقون ببعضها ومكذبون ببعضها و أ ع د لهم جهنم وساءت مصيرا وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم أ رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الله تعالى إ ن الذين يكفرون بالله ورسله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 أ خ ب ر الله سبحانه ب أ ن أ ه ل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمه بل أ ث ن ى على ط ا ئ ف ة من هؤلاء ومن هؤلاء وذم ط ا ئ ف ة أ خ ر ى من الفريقين أ ث ن ى على الذين امتثلوا أ م ر ه من اليهود والنصارى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى وإسحاق ويعقوب وما وما وإسماعيل بالله أنزل إلينا أنزل إلى والأسباط آمنا إبراهيم وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إ ل ي ك م وما خاشعين لله لا يشترون ب آ ي ا ت الله ثمنا قليلا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 وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق أ و آ م ن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعدما تبين وحرفوا ا ل ك ل م ة عن مواضعه وافتروا على الله الكذب في أ ص و ل الشرائع أ و فروعها ونقضوا ما أ خ ذ عليهم من العهد والميثاق قال تعالى أ ف ت ط م ع و ن أ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلا بعضهم إ ل ى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقال تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و ا ش ت ر و ه ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه و آ ت ي ت م الزكاه و آ م ن ت م برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 فاغرينا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أ م ا ب ا ل ن س ب ة للذم فقد ذم منهم أ ي ض ا الذين قالوا اتخذ الله ولدا واتخذوا احبارهم ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله ورد عليهم فريتهم قال تعالى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 انتهى الشريط الثامن والثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء وله ب ق ي ة على الشريط التاسع والثلاثين